فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمَنْ يُسَاقِ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الصَّبْلُ الْكَبِيرُ جنات عظيم يدخلونها يحلون فيها من أساور من زهد ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن من حزن إن ربنا لغفور شكور ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دارا مقامه قبله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغضب والذين كفروا لهم نعم انما ما لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي الكافرون والذين كفروا لهم النار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى فانهم من عذابيا كذلك نجزي كل مكفور وهم يصرخون في ربنا اخرجنا نعمل صالحا وهم يصرخون في ربنا اخرجنا نعمل صالحا أَوَلَمْ نُنَمْ عَنْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ رفعهم من عذابها كذلك نحذي كل كفور وهم يصرخون في يا ربنا اخرجنا نعمل صالحا ربنا اخرجنا نعمل صالحا وير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه غَكَمَ وَجَاءَ أَكْمُ النَّبِير فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ